نصها حتى يكون هذا النص موجودا أمامكم لأن ربما بعض الأخوات لا يكون عندها الكتاب، لكن أنا فدش في الجهاز، ربما لو أنتم أيضا فدشتم وجدتم يكون أحسن. هذا الكتاب في الحقيقة قرأ عليه في. جدة وفي الجامعة الإسلامية جدة في مسجد جرير بن عبد الله بن جرير الله عنه وفي الجامعة الإسلامية في كلية الحديث الشريف وفي الحقيقة جدير بأن يقرأ قراءة تماع وقراءة فهم لكن ما لا ييسر إنه على الأقل يؤخذ سردا والحمد لله الأخوات الحاضرات والمشتركات هنا بينهن بعض الأسماء المعروفة بالعبن والباقية أيضا ربما أنا لا أعرف ولم أنتبه لكن لعبكم إن شاء الله كلكم يستطيعون أنكم تراجعوا الشروح ومن أعظمها وأجلها شرح الشيخ بالحيل اللكنوي التعليق الممجد ومنها أيضا شرح آخر وهو المهيأ لأحد علماء الأتراب طيب انا أبحث عن الرواية ان شاء الله عموما اذا استطعت ان إذا تكون موجوده فهذا احسن ممن أخذت عنهم هذه الروايه ايضا الشيخ احمد السورتي وهو عالم جليل من العلماء المسندين الكبار ومنهم الشيخ اليمني الشيخ قاسم بن إبراهيم البحر ومنهم كما قلت ذكرت لكم الشيخ عاشق الآن والشيخ علي علي ومنهم الشيخ رحمة الله الاركان وهو سهده واضح وسهل وأيضا قد ختمت عليه هذا الكتاب قراءة وسماعا فأقول عن الشيخ رحمة الله الأركاني عن الشيخ ظهور أحمد عن الشيخ أنور شاهد كشميري عن الشيخ محمود الحسن عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي عن الشيخ عبدالران الدهلوي عن محمد إسحاق عن العزيز عن ولي الله عن ولي الله الدهلوي عن وفد الله عن حسن بن علي الرجيمي وهو عن أبي الوفاء أحمد بن العجل عن إمام المقام يحيى بن مكرم الطبري عن جده المحب الطبري المكي عن الزين المراغي عن أبي العباس الحجار عن أبي الحسن القطيع عن أبي فتح محمد بن عبد الباقي عن الحافظ بن خيرون عن عبد الغفار المؤدب عن أبي علي الصواف عن أبي علي الأسبي عن أحمد محمد بن محمد النهران عن الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنهم، عنه وعنهم و. أترك هذا المجال للأخت التي قرأت أنها تريد أن تقرأ أو تحاول أن تقرأ نحصل بسم الله ما شاء الله طيب وأنا أفتش أخيراً ألقاكم ما شاء الله وجدوا النسخة نعم ما شاء الله تفضلوا والأخوات الكريمات نست الدكتورة أميرة والدكتورة حصة بارك الله فيهم وغيرهم يعني إذا كانوا موجودين فيعلقوا أيضا لهم فيه إمكانية والجميع جميع الأخوات لا بأس بالتعليق بالكتابة إن شاء الله الأمر سهل أدع المجال للأخت التي تريد أن بسم الله الرحمن الرحيم كيف هل أنا المايك لازال معي يعني كيف أتركه وهل هذه اللي كتبت يا دكتور حصة أمدا ما نستغني عن إفاداتكم بارك الله فيكم ما شاء الله ما نستغني عنكم زميعا والله ما شاء الله كتاباتكم نافعة ما أدري كيف أترك المايك يعني آه. السلام عليكم ورحمة الله صوت وبركاته. من أول الكتاب قراءة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبيأسان لكم شيننا إلى الإمام مالك رحمه إلى محمد بن الحسن الشيباني في روايته لمقطع الإمام مالك قال. بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الصلاة باب وقوة الصلاة قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك عن يزيد بن زياد مولا لبني هاشم عن عبد الله بن رافع مولا ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأله عن وقت الصلاة فقال ابو هريرة أنا أخبر أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثله والعصر إذا كان ظلك مثلي والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن إلى نصف الليل فلا نامت عينك وصل الصبح بغلس قال محمد وهذا قول أبي حنيفة في وقت العصر وكان يرى الإصار بالفجر، وأما في قولنا فانا نقول إذا زاد الظل على المثل فصار مثل الشيء وزيادة من حين زالت الشمس فقد دخل وقت العصر وأما أبو حنيفة فقال لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثلي. وقال أخبرنا مالك. قال أخبرني ابن, ابن, ابن شهاب بن الزهري عن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تغرب. وقال أخبرنا مالك. قال أخبرني ابن شهاب بن الزهري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب اللهب إلى قباع فيأتيهم والشمس مرتفعة وقال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر قال محمد تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفراء وبذلك جاءت عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة وقال بعض الفقهاء إنما سميت العصر لأنها تعصر وتؤخر هل أتوقف بعد كل باب أترك المايك للشيخ المعذرة الحديث الأخير وإنما سميت العصر العصرة لأنها توصر وتؤخر بسم الله إذا الإمام محمد بن حسن خالف شيخه في بداية وقت العصر وخالف الإمام مالك في تأخير العصر في استحباب تأخير العصر فلهذا يظهر أنه مجتهد وإنما هؤلاء الأئمة المتقدمون واثقون شيوخهم بالمعنى العام في أصول الاجتهاد لا في الفروع فرعا فرعا وإنما ينسبون إلى الإمام لأنهم يوافقون في أصول الاجتهاد فأصول الإمام أبي حنيفة يوافقه عليها الإمام محمد فصار ينسب إليه أنه تلميذه وأنه صاحبه بيضاء وسمية العصر العصر ممكن لكن البيضاء بالرفع والعصر مبني المجهول يعني لا الفاعد لكن العصر أيضا ممكن إنما سميت هي العصرة إنما سميت هي الصلاة العصرة ممكن نعم تفضلوا. أيها بسم الله أقول إن هذا الباب بدأ الإمام محمد بن حسن الشيباني بدأ بوقت العصر وهذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى إن العصر تبدأ إذا كان ظل كل شيء مثليه، وهذا يخالف فيه صاحبه أبو يوسف ومحمد بن حسن، ويوافقان فيه الإمام مالك والجمهور. وهنا الإمام الشيباني ذكر دليل من زوايا الإمام مالك، وهو أثر أثر أبي حديث أبي هريرة رضي, هرير رضي الله عنه، وفيه. والعصر إذا كان ظلك مثليك هذا دليل لمن؟ للإمام أبي حنيفة فقال هذا قول أبي حنيفة وبعدين قال إيش؟ وأما في قولنا معناها إنه إيه؟ إنه أبو يوسف ومحمد بن الحسن يوافقون مين؟ يوافقين يوافقون الجمهور هذه أول نقطة النقطه الثانيه بعدين قال لما ذكر الإمام مالك حديث أن بني عامر بن عوف كان يصلون العصر متأخرة في وسط الوقت مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في أول الوقت لعل أصحاب قباء كانوا أهل زرع فإذا فرغوا من أعمالهم استعدوا للصلاة فيوصلون في وسط الوقت وهذا دليل لمن؟ وهذا دليل للحنفية أن يستحب أخير العصر إلى وسط الوقت فهنا الإمام محمد بن حسن الشيباني قال الأفضل عندنا أن ننأخر العصر إلى وسط الوقت أفضل من تعجيلها وهذا قول أبي حنيفة إذن هو وافق الإمام أبا حنيفة في تأخير العصر إلى وسط وقتها ولكنه لم يوافق في أن تخرج عند الثلثين يعني الآن يؤذن العصر مثلا الساعة ثلاثة ونص يخرج وقتها الساعة ستة ونص إذن نحسب من ثلاثة ونص إلى ستة ونص كم ساعة؟ ثلاث ساعات نصفها ساعة ونص الساعة خمسة استحب عند الإمام محمد بن حسن وشيخ الإمام بن حنيفة أن تصلى الساعة خمسة وإن كان جائز أن تصلى في أول الوقت كما هو غادر فعل النريس صلى الله عليه وسلم وهذا من باب الرفق بال الجماعة الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام يعني كانوا ليسوا أهل زرع وكانوا يذهبون إلى تجاراتهم فيمشون بعد أن يصلوا هكذا يفهم الحنفية الجمهور يقولون بالعكس الصلاة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم هي الأفضل وصلاة بني عمرو بن في قباء هي من باب الجواز إنه في نصف اللغة النقطة الثانية هذه وافق فيها شيخه والنقطة الثانية الأولى اللي خالف فيها شيخه إنه ينتهي وقت الصلاة عند مصير يتضل كل شيء مثلي يعني عند إمام أبو حنيفة خمسة يصلي أفضل وخمسة ونص وستة لربع يكون خلاص انتهى الوقت يعني باقي لما يكون باقي أربعين دقيقة ينتهي الوقت يخرج الوقت نعم بسنا ما تفضلوا بعد افتداء الوضوء قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عمر بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني عن ابيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم وكا وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمط ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجليه قال محمد هذا حسن والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل والاثنان يجزيان والواحدة إذا أسبغت تجزي وأيضا وهو قول أبي حنيفة وقال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ما عنه ثم ينفر, ينفر وقال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنفر وما يستجمر فليوتر قال محمد بهذا نأخذ ينبغي للمتوضي أن يتمضمض ويستنشق وينبغي له أيضا أن يستجمر والاستجمار والاستنجاء وهو قول أبي حنيفة وقد أخبرنا مالك قال أخبرنا نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأت أحسن وضوء وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فهو في صلاة ما كان يعلم وأنه تكتب له بإحدى خطوتي حسنة وتمحى عنه للأخرى سيئة فإن سمع فلا يسعى فإن أعظمكم أجرى أبعدكم دارا قالوا لماذا يا أبا هريرة؟ قال من أجل تفرد الخطأ واضح هذا الباب ما في شيء أو تمشوا شيء اللي فيه يعني حاجة الباب هذا في ابتداء الوضوء مشروعية الوضوء وفي صفة الوضوء وافق الإمام ابو حنيفة والجمهود والإمام مالك وافقوا ما في خلاف لا. ما بغسل يديني في الوضوء قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو زناد عن على أبي ريكا رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوءه في وضوء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قال محمد هذا حسن وهكذا ينبغي أن يفعل وليس من الأمر الواجب الذي انتركه ذلك أثب وهو قول أبي حنيفة الإمام أحمد رحمه الله حمله على الوجوب في الاستيقاظ من نوم الليل وعنده رواية على قول الجمهور توافق بقول الجمهور نعم باب الوضوء في قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه أخبر أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ وضوءا لما تحت إزاره قال محمد لهذا نأخذ والاستنجاع بالماء أحب إلينا من غيره وهو قول أبي خنيفة يقصد بالولوء هنا استعمال الماء في الاستنجاء وهو أيضا قول جنبور أهل العلم نعم ابن حبيب من المالكية ولكن قوله محدود ومردود عليه لثبوت ذلك في الحديث استدلاله بأن الماء مطعوما فلا يليق أن يستعمل في إزالة الحدث وفي إزالة النجاسة لأنه إهالة للماء وهذا تعليل بالعقل في مقابل النص الظاهر أنه ومؤكد أنه لم يبلغه الحديث فاجتهد هذا الاجتهاد الذي لا يعتبر لأنه لا اجتهاد في مقابلة النص قال وذو ان مسجت ذكر قال اخبرنا مالك قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاصم عن مسعب عن مصعب بن سعد قال كنت امسك المصحف المصحف على سعد فاحتككت فقال العل ثمسجت ذكر قلت نعم قال قال قلت فتوضأ فقمت فترددت ثم رجعت وقال اخبرنا مالك قال اخبرني ابن شهاب بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عبد الله عن ابي انه كان يغتسل ثم يتوضا فقال له أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضى قال محمد لا وضوء في مسجد ذكر وهو قول أبي حنيفة وفي ذلك آثار كثيرة قال محمد أخبرنا أيوب بن عتبة التيمي قابي اليمامة عن قيس بن طلق أن أباه حدثه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل مسجد ذكر ويتوضى قال هل هو إلا رضعة من جسده وقال محمد أخبرنا طلحة بن عمر من قال اخبرنا عطاء بن هادي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في مس الذكر وانت في الصلاه قال ما بالي مسسته او مسست انت قال محمد اخبرنا ابراهيم محمد المدني قال اخبرنا صالح مولك الثوامه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في مس الذكر وضوء قال محمد اخبرنا ابراهيم بن محمد المدني قال اخبرنا حارث بن ابي ذباب أنه صنع سعيد بن النسيب يقول ليس ابن النسيب يقول ليس في مسجد ذكر الوضوء. قال محمد أخبرنا أبو العوام أبو العوام البصري قال سأل رجل عطاء بن أبي رباح قال يا أبا محمد رجل نصف رجاه بعدما توضى قال رجل من القوم إن ابن عباس كان يقول إن كنت تستنجسه فقطع قال عطاء بن أبي رباح هذا والله قول ابن عباس. رضي الله عنه. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي. عن علي بن أبي طالب رضي, رضي الله عنه في مسجد الذكر قال ما أبالي مسسته أو طرف, طرف أنسي قال محمد للأخضرنا أبو خنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود سئل عن الوضوء من مسجد فقال إن كان نجسا فقطع قال محمد للأخضرنا محلون الضبي عن إبراهيم النخعي في مسجد الذكر في الصلاة قال إنما هو ضبعة قال محمد للأخضرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور بن معتمر عن أبي قيس عن أرقم بن شرحبيل قال قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني أحبك جسدي وأنا في الصلاة فأمس ذكري قال إنما هو ضبعة. قال محمد أخضرنا سلام بن سليم عن منصور بن المعتمر عن السدوسي عن البراء بن قيس أنه قال سألت حديثة بن اليمان عن رجل يمس ذكرا فقال إنما هو تمسه رأسه قال محمد أخضرنا مسعود بن أتدام عن عن عمير بن سعد بن قال كنت في مجلس في عمار بن ياسر رضي الله عنه فذكر مست فقال ما هو إلا بضعت منك وإن لكثك عن غيرا قال محمد أخبرنا مسعر بن عن عن إياد بن لقيط عن إياد بن, بن قيس أنه قال قال حديثة بن اليمان رضي الله عنه في مسجد ذكر مثل, مثل أمسي قال محمد أخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا قابوس بن أبي ضبيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما أبالي إياه مسيست أو أنفي أو أذن قال محمد أخبرنا أبو كدينة يحيى بن المهلبي عن أبي إسحاق الشيداني عن أبي قيس, بن قيس عبد الرحمن بن ثروان عن عقمة بن قيس أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني مسيست ذكري وأنا في الصلاة قال عبد الله أفلا قطعك ثم قال وهل ذكرك إلا تسائل جسدي قال محمد أخبرنا يحيى بن المهلبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عطيس بن أبي حازم قال جاء رجل إلى سعد بن أبي رضي الله عنه فقال يا لي أن أمس ذكري وأنا في الصلاة فقال إن عمت منك رضعة نجس نجسة فاقطعها قال محمد أخضرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حليز بن عثمان عن حبيب بن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن مسجد ذكري فقال إنما هو رضعة هذه مسألة اختلف فيها الأئمة فذهب الحنفية إلى أنه لا ينتقد وضوء بالمس وإن كان الأولى تركه ولكن لو حصل فلا ينتقد وضوء لهذه الآثار السابقة ولحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك الجمهور على أنه ينتقد واستدلوا بحديث بسرة من صفوان ومن السفرجهم فليتوضى وغيره من الأحاديث وقالوا إنه متأخر وإن حديث طلق كان في أول الحجرة بعضهم على أنه حمل بعضهم الحديث وحمل بعضهم الحديث على أنه بالاستحباب أو أنه إذا كان قصد بذلك الشهوة ونحوها وأما إذا لم يقصد بالمس الشهوة فإنه لا بأس بذلك.باب الوذاء مما غليت الناع قال أخرتنا مالك قال حدثنا أبو بن طالسان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فأيت أبا بكر الصديق رضوان الله عليه أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضى وقال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل جنب شاف ثم صلى ولم يتوضى وقال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن محمد بن إبراهيم التيني عن ربيعة بن عبد الله أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضى وقال أخبرنا مالك قال أخبرنا ضمرة ضمرة ابن سعيد الماجني عن أبا بن عثمان أن عثمان بن عثمان رضي الله عنه أكل لحما وخبزا ثم أبل يديه ثم مسحهما بوجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وقال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سألت عبد الله بن عامر بن أبي العدوي عن الرجل يتوضع ثم يصيب الطعام قد مسته النار أي توضأ من؟ قال قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم لا يتوضأ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصباء وهي ادنى خيبر صلوا العصر ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري, فثري لهم بالماء واكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمضى ومضمضى ثم صلى ولم يتبطى قال محمد وبهذا نأخذ لا وضوء منا مست النار النار ولا ما دخل إنما الوضوء مما خرج من الحدث فأما ما دخل من الطعام مما مسته النار أو لم تمسه النار فلا وضوء فيه وهو قول ربي وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الأمر بالوضوء مما مست من أكل ما مسته النار من الطعام قد نسخه وبقيه من ذلك على راي الإمام أحمد والقول القريب للامام الشافعي الاكل اكل لحوم وما عدا ذلك فهو مع مع الجمهور أنه نسخ الأمر بالوضوء من اكل ما مسته النار والله اعلم طارق على الاستحباب نعم ذهب بعضهم إلى أنه باق عن الاستحباب ولكن الحديث الذي فيه أن أبا طلحة ومن معه أنكروا على أنس وقالوا إيراقية هذا يدل على أنه لم يبق حتى الاستحباب إذا ما كانوا أنكروا هذا الحديث سبق معنا غني في الشمائل شمائل يمكن أو سبق معنا قريبا غالبا في الشمائل أراجعه الآن وأعطيكم الخبر أنا أفضل المهم يعني جاء حديث عن أنس أنه توضأ فأنكر عليه أبو طلحة ومن معه الوضوء، وذهب واحتج لهذا الجمهور إلى أنه حتى الاستحباب قد نسخ لكن هناك من أهل العلم من قال بأنه بقي الأمر مستحباً. هذا يعني هذا بعض أهل العلم. الجمهور على خلاف ذلك. الجمهور على إنه لم يبقى هناك حكم لل يعني للوضوء من أكل ما بسته النار، إنما هو كما لو لم يأكل بعضهم ذهب إلى أنه لو يعني يحمل الوضوء يحمل الأمر بالوضوء على غسل اليدين وهذا إذا رده العلماء كابن عبد البر رحمه الله نعم فضلوا باسم الله. الله إليكم جزاك الله خيئة الرجل والمرأة يتوضع من الإناء واحد قال أخبرنا مالك قال حدثنا ناشعا عن ابن عمر رضي الله عنه وما قال كان الرجال والنساء يتوضعون جميعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على محمد لا بأس بأن تتوضع المرأة وتغتسل مع الرجل من الإناء واحد إن بدأت قبله أو بدأ قبلها وهو قول أبي الحمد واضح هذا رأي الجمهور إنه لا بأس بذلك وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا خلت المرأة لطهارة من الحدث فإنه لا يتوضع بفضلها الرجل وأما الجمهور فقالوا إن هذه الأحادثة التي احتج بها ضعيفة أو أن النهي فيها على الاستحباب أو أن النهي عن الفضل المتساقط من أعضائها وليس الفضل المعتاد وهو الباقي في الإناء فالجمهور على الجواز في الحالين نعم فضلوا. باب الوضوء من ب... نعم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع فبنى على ما صلى وقال أخبرنا مالك قال أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيدا من المسيب رعى وهو يصلي سعيد بن المسيد رأى, رأى فوهد صلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضى ثم رجع فبنى على ما قد صلى قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الذي يرعف فيكثر عليه الدم كيف يصلي قال يومع برأسه الإيمان في الصلاة وقال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر يدخل أصبعه أو أصبعيه في أنفه ثم يخرجها فيها شيء من دم فيغسله ثم يصلي ولا يتبطأ قال محمد بهذا كله نأفذ فأن الرعاف فإن مالك ابن أنس كان لا يأخذ بذلك وكان يرى إذا رعف الرجل في صلاته أن يغسل الدمى ويستقبل الصلاة وأن أبو حنيفة فإنه كان يقول بما روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن سعيد بن مسيب أنه ينصرف ويتوضع ثم يبني على ما صلى إن لم يتكلم وهو قولنا وإما إذا كثر الرعاف على الرجل فكان إن أومع برأسه إيماء لم يرعف وإن سجد أو ما برأسه إيماء وأجساء وإن كان يرعف على كل حال سجد وأما إذا أدخل رجل أصبعه في أنفه فأخفج عليها شيئا من دم فهذا لا وضوء فيه لأنه غير سائل ولا قاطر وإنما الوضوء في الدم إما سال أو قطر وهو قول أبي حنيفة هذا كما كتبت لكم الحديث اللي قلت أعراقية هو في موطئ يحيى رقب 62 واختلق علي وظننته في الشمائل لكثرة دوران هذين الكتابين الحمد لله يعني يقرأ علي متكررا أما هذا الباب فهو في الرعاف وهو ناقب عند الإمام أبي حنيفة إذا سال الدم إلى موضع يلحقه حكم التطهير أما إذا كان داخل الأنف هذا موضوع لا يلحقه حكم التطهير أي لا يجب تطهيره داخل الأنف فإذا سال فقد وجب يعني غسله وأيضا انتخاض الوضوء الإمام محمد بن حسن هو حمل الروايات السابقة كلها التي ذكرها الإمام مالك على ما لم يصل على ما لم يصب فيه الدم والجمهور يخالفون في ذلك والإمام أحمد يوافق الإمام أبو حنيفة لكن لا يجعل المدار هو سيلان الدم وإنما يجعله تفاحش يقول إذا كان الدم فاحشا وهذا التفاحش بحسب كل شخص يعني الشخص الذي فحش فيه نفسه أو بحسب أوساط الناس المعتدلين والله أعلم باب ترك الغسل من بول الصبي قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بن تنصن أنها جاءت لابن لها صغير, صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجر فبال على ثوبه فدعى بماء فنضق عليه ولم يغسل قال محمد قد جاءت رخصة في بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام وأمر بغسل بول الجارية وغسلهما جميعا أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة وقال أخبرنا مالك قال حدثنا هشام بن عروض عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبيا فبال على ثوبه فدع بماء فأتبعه إياه قال محمد وبهذا نأخذ نتبعه إياه غسلا حتى تتبعه إياه غسلا حتى تنقيا وهو قول أبي حنيفة يعني أن الإمام أبا حنيفة يرى أنه يغسل البول سواء كان من الصبي أو من الجارية وأنه لا يفرق بينهما من باب الاستحباب وخفف في الصبي لكثرة حمله إلى مثلا وايضا لعدم انتشار بوله يعني خفف فكان المجزئ صب الماء عليه في موضع واحد وأما ما يتفرق فإنه يلزم غسل جميع الثوب أو جميع اللباس حتى يحتاط الإنسان وينق الثوب والمراد في الحالتين الغسل والال المراد في الغسل والرش الرش الذي يصل إلى درجة التطهير وأما الرش الذي لا يكون فيه استيعاب فهذا لا يصلح يقول يعني الابتفاء بهذا الرش الخفيف الذي لا يتوقع صلاحيته أنه استوعبة هذا لا يصلح بد أن يرش بحيث يكون كالغسل يعني صبا خفيفا بغير دلك هذا الفرق صب الماء بغير مبالغة ودلك وأما في بول الجارية فيكون غسلا بمبالغة ودلك ومن أهل العلم من قال كما هو قول الإمام أبي حنيفة وجوب غصلهما وكذلك الإمام مالك في المشهور عنهما بل حتى الإمام الشافعي عنده قول عنده قول بأنه لا يكفي النضح فيهما طبعا هذا كله خلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي والجارية أما النجاسة فكلهم اتفقوا على أنه نجس ولكن خفف في إزالته من باب التخفيف عندما يضيق الأمر ويكون فيه مشقة للبلوى فيه خفف لا أنه طاهر إلا ما حكي عن داود الظاهري أنه لم يره نجسا وهذا قول بعيد فالخلاصة أن الشافعية والحنابلة الشافعية في المعتبد والحنابلة وطائفة من الحنفية ومن المالكية كابن وهب ورواية عن ابن حنيفة يرون أنه التفريق بين بول الصديق وبول الجارية أما المشهور عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وقول عند الشافعية يقولون بأنه يجب غسلهما طب ما معنى النضح عند الجمهور النضح يعني أن يغمر بالماء كسائر النجاسات لكن لا يؤثر ولا يدلب بقية الأشياء تعصر وتدلب هذا القول عند الشافعية والقول الآخر المعتمد أنه يغمر ويكاثر بالماء ولكن لا يحتاج أن يتقاطر لا يحتاج إذا يصل إلى التقاطر نعم تفضل باسم الله. قال رضو إن النبي قال أخبرنا أخبرنا مالك قال أخبرني سالم بن النضر مولى عمر بن عبد الله بن معمر عن سليمان بن يسار عن نبضان بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا من أهل فرج من النبي ماذا عليه فإن عند نيته أنا أستحي أن أسأله قال نبضان فسألته فقال إذا وجد أحدهم ذلك فلن رجعه وليه وأبوه له السلاح قال أخبرنا مالك قال أخبرني زيد من أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده ينحذر مني مثل الفريزة فإذا وجد, وجد أحدكم ذلك فليقسل فرجه وليتوضى أدوه بالصلاة وهو قول أبي الحنفة قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الصلك بن زيد أنه سأل سليمان بن يسار عن البنى ليجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهعم قال المحمد وبهذا نأخذ إذا كثر ذلك من الإنسان وأدخل الشيطان عليه فيه الشكل وهو قول أبي الحنفة أكتبكم الله صوت من خفض الشيخ الله طيب هذا حمله الإمام محمد بن حسن الشيباني حمله الإمام محمد بن حسن الشيباني والجمهور على أنه إذا كان على وجه الشبك يعني خروض المذي كان على وجه الشبك والإمام مالك كما في الوطة رواية يحيى حمله على السلس يعني أن يخرج بدون أن يشعر به الإنسان. وعلى كل حال، يعني إذا كان لفساد لمرض فلا لا مضوء فيه. هذا قاعدته. إنه ما لا يرقى ولا ينقطع فلا يتوضأ منه. هذا قاعدة أهل المدينة. والإمام أبو حنيف حمله على الشك إذا كثر من, من الإنسان. وأدى إلى أن يشك في نفسه ويدفع الوسوى فلدفع الوسواس حتى لا يتشوش الإنسان إذا حس ببلل فإنه ينشغل عنه ويقول هذا من الماء ولأجل هذا استحب أنه إذا توضع الإنسان أن ينطبح أن يرش على موضع الاستنجاء ما أن حتى إذا خرج منه شيء يقول لنفسه إنه هذا من إيش؟ هذا من بقية الماء الذي غسل به نفسه وهذا طبعا في حال الوسوسة وأما إذا كان الإنسان متيقنا فإنه يجب عليه أن يغسل وأن يعيد الوضوء عند الجمهور هنا الإمام مالك يروي عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال فإذا وجد أحدكم ذلك ان يغسل فرجه وان يتوضا وضوءه للصلاه هذا يخالف ما بعده اللي هو الاثر عن سليمان بن يسار انها عنه انها يعني انشغل لهيه يلهى انشغل عنه, انشغل عنه في بعض النسخ انه بالغلط في, في مرضنا من هنا يعني من أن ينشغل عنه، فهذا محمود، وكذلك في رواية أخرى عن الإمام عن سيدنا عمر موجودة في روايات يحيى الليث يحمل عندهم على السلس أو على دفع الوسوسة، نعم، وهو وذهب طائف من أهل العلم إلى أن هذا معناه بعد الصلاة وأنه دليل على طهارة المذين لا, على لا, لا أنه يتعلق مسألة انتقاض الصلاة وبطلان الصلاة وبطلان الوضوء ينتقض وتبطل الصلاة ولكنه شيء طاهر هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب المغني نعم صبره داروا رضوا انما استولى مستدعى قال اخبرنا مالك القراقر ونحي بن سعيد ان محمد بن ابراهيم اليشاري التميمي ان يحيى بن عبد الرحمن بن صابر بن ابي طلحه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا خوضا فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل تريد خوضك السباع؟, السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نريد على السباع ونريد عليه قال محمد اذا كان خوضنا ان عظيم إن من منه ناحية لم تتحرك الناحية الأخرى لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه من شبع ولا ما وقع فيه من قذر إلا, إلا أن يغلب على ريش أو طع وإذا كان حوضا صغيرا إن من منه ناحية تحركت الناحية الأخرى فولغت فيه السبار أو وقع فيه القدر فلا يتوضأ منه ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كره عن المخدرة ونهاه عن ذلك وهذا كله قول هذا الشيء انفرد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبذلك شدد في مسألة طهارة الماء وبمقابله الإمام مالك فإنه اعتبر الماء طاهرا إلا إذا تغير حتى لو وقعت فيه نجاسة لكن لم تغيره يبقى طاهرا هذا في رواية المدنيين عنه وأما الجمهور الشافعي وأحمد رحمه الله فقال بالوسط بين هذين الطرفين وقال إذا كان الماء قليلا تغير بوقوع النجاسة نجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير وإن كان كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير وحددوا المقدار الكثرة لماذا بالقلتين الإمام أبو حنيفة قال إذا كان الماء يتغير إذا كان الماء يتحرك بالحركة المعتادة مثل أن يضع الإنسان يده المضوء يتحرك بطرفه الذي وضع فيه اليد يحرك الطرف الثاني فإنه معنى هذا أن النجاسة ستنتشر فلو وقع فيه أذى فسيبلغ هذا الأذى الحوض كله والماء جميعه فيكون هذا المقدار يكون مقدارا قليلا هذا التقدير اجتهادي وبناء على أنه لم يبلغه أو لم يثبت عنده حديث إذا كان الماء قلتين لم لم لم يحمل الحبث لم يحمل الخبث هذا الحنفية المتأخرون ضبطوه بعشرة أذرع في عشرة أذرع وإذا كان عشرة أذرع في عشرة أذرع ولا ينحسر قاع الحوض بالغرف فإنه يكون في الحقيقة مثل مقدار القلتين تقريبا فيرجع الأمر إلى الوفاق إلى نحو الوفاق بين الشافعية والحنابلة وبين الحنفية ويبقى تبقى هذه المسألة اجتهادية والله أعلم وأصل هذا التقدير يا صاحب الحوض هذا الأثر هو أصل التقدير عند الإمام أبي حنيفة إنه الحوض الذي نهى عمر رضي الله عنه عن السؤال فيه. هو حوض عظيم هذا الغالب أن يكون الحوض الذي في الطريق حوض عظيم وأما إذا كان حوضا صغيرا كب... ك... يعني بعض البرك الصغيرة يعني هذا ينجس لأنه تنتقل فيه النجاسة بشكل سهل وواضح وأما الحوض الكبير فإنه يلحق بالماء الجاري شبه النهر والله أعلم باب الوضوء لماء البحر قال اخبرنا مالك قال اخبرنا صفوان بسلين عن سعيد بن سلمة بن الأزرق عن المغيرة النبي بردة عن أبي بريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عكشنا فلتوضأ الماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطهور ماءه الحلال ملكته قال محمد وبهذا نأخذوا ماء البحر فالطهور كغيره من المياه وهو قول أبي حنيفة ومع عم. واضح تفضلوا ما في إشكال في هذا باب المستعاد الخصفين قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاد الزهري عن الله بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة في غزوة تبوك قال فذهبت معه بناء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسفرت عليه قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه فلم يستطع من ذيق كمي جبته فأخرجهما من تحت جبته فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الكفين ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوفين أمهم قد صلى لهم سجدة فصلى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعة التي بقيت فزع الناس له ثم قال لهم قد أحسنتم قال أخبرنا مالك قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن عويش أنه قال رأيت أنا سيد الملاك رضي الله عنه فتال أتى بدعاء فقال ثم أتى أتي بناء فتوضأ فغسل وجهه ويديه للمسقيين ومسح الأعسية ثم مسح الخصمين في المصلحة قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع بن عبد الله بن دينار ابن عبد الله بن عمر ق قل... ابن عمر قد ملكوا فت على سعد النبي وقاس الله عنه وأميره فراه عبد الله وينصر على الخصيين فأنت رجل فعل فقال له يسأل أباك إذا قدمت عليه فنسي عبد الله رضي الله عنه أن يسأله حتى قد عدن فقال اسالك أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال إذا ادخلت رجليك في الخفير وهم طاهرة فانسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائب قال وإن جاء أحدكم من الغائر قال أخبر الأمالكم قال أخبر الناس أنك عمر رضي الله وعندما باله السوق ثم توضع فغسل وجهه ويديه من مسحب ثم دوعي لجنازة حين دخل المسجد اللي صلي عليها فمسح على أخصي ثم صلي وقال أخبرنا مالك قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيها أنه رأى أباه يمسخ أخصي على ظهورهما لا يسحب قال ثم يرفع الإمامة من المسجد رأسه قال محمد له بهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة ونرى المسجد المقيم يوما وليلة للمقيم يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليها, ولياليها المساخة وقال مالك بن أنش لا يمسح المقيم على الخصين هذا هذه الآثار التي روى مالك في المسك إنما هي في المقيم ثم قال لا يمسح المقيم على الخصين هذا الباب أول حديث فيه وقع فيه سقط وصواب عن, يعني عن بار ابن المغيرة عن المغيرة بن شعبة أول حديث نرجع أول حديث أيوة عن عبادي بن زياد من ولد المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة هنا فيه, فيه سقط واضح النسخ حصل فيها خطأ وصواب بإضافة عن المغيرة ابن شعبة كما هو في سائر كتب الحديث التي روت هذا الحديث النقطة الثانية آخر الباب قال الإمام محمد إن مالكا خالف في المسحة الخفين في المقيم وأورد عليه أن هذه الآثار التي هي في الباب هي غالبها في المقيم هذا الاحتجاج من الإمام محمد حسن الشيباني على الإمام مالك احتجاج وجيه والصواب معه ولأجل هذا هذه الرواية القديمة عن الإمام مالك قد رجع عنها كما قال ابن عبد البر يعني الرواية المشهورة المعتمدة عن الإمام مالك بالمصح باثبات المسح على الخفين في المقيم وفي المسافر سواء وكانت عنه رواية في الأصل إنه كانت عنه رواية غير معتمدة إنه إيش إنه لا يرى المسح للمقيم المقيم وهناك رواية عنه أنه يرى المسح من غير توقيت يعني الجمهور يوقتون ثلاثة للمق ثلاثة للمسافر ويوماً وليلة للمقيم وعن الإمام مالك رواية بعدم التوقيت لكن المعتمد هو الموافقة للجمهور والله أعلم. السلام الله بعد المسح العمامة والخمام قال أخبرنا مالك قال بلغني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن الإمامة فقال لا حتى يمس الشعر الماء قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وقال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع قال رأيت صفية ابنة أبي عبيد تتوضع وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها قال نافع وأنا يومئذ صغير قال محمد وبهذا نأخذ لا يمسح على خمار ولا عمامة بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا الجمهور على هذا إلا ما جاء عن إمام أحمد بن حمر رحمه الله فإنه أجاز المسح على العمامة للرجل وأجاز المسح على الخمار للمرأة بشروط معروفة في مذهبه يعني بحيث يكون هذه الشروط مدارها على في المزعي ومن أهل العلم من فقهاء الشافعية من أيد ذلك وهو الإمام ابن خزيمة بن منذع يعني قالوا أن هذا ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الجمهور يرون أن هذا منسوخ كما قال الإمام محمد بن حسان يرون ابن منسوخ وترون هنا جابر وصفية بنت أبي عبيد يعني هؤلاء صفية أيضا صحابية جابر طبعا صحابي معروف وصفية بنت أبي عبيد اللي هي زوجة عبد الله بن عمر أدركت النبي صلى الله عليه وسلم فهي من المخضرمين فالمهم وعدد من التابعين كانوا بد أن ترفع المرأة خمارها ويعني الرجل عمامته ينزع عمامته مثل عروى بن الزبير قاسم بن محمد النخاعي وغيرهم وحجتهم ومسحوا برؤوسكم والذي يمسح على العمامه لم يمسح على رأسه وإنما جاز المسح على الخفين لثبوته ثبوتاً قطعياً بالتواتر وأما هذا لم يثبت بالتواتر فليأجل هذا لم لمقى على الأصل هذا أحوط والله أعلم باب الاغتسال من الجنابة قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافعاً أن ابن عمر رضي الله عنه فعلى يد اغتسال من الجنابة في أخرغ على يديه بلومنا فغسلها فغسل فرجه ولمضضر واستنفر وغسل وجهه ومضحه في عينيه ثم غسل رأسه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى في غسل وأصاب الماء على جهده قال محمد لهذا كل لنأخذ إلا النضحة في العينين فإن ذلك ليس بواجب على الناس في الجنابة هو قول أبي حنيفة ومالك ابن أنس والعالم هذا صحيح كما قال بل قوله ليس بواجب يعني حتى ليس بسنة حتى إنه ليس بسنة بل إذا يعني تضرر الإنسان كما يقال إنه يعني النضح في العين يضرها هذا يحرم حتى إن بعضهم قالوا لو كان هناك كحل نجس فإنه لا يجب غسله طبعا هذا معناه داخل العين وأما ما جاء من في بعض الروايات الضعيفة عند الدار قبني أشرب الماء أعيلكم فهذا يعني معناه أهداب العين أشفار العين والموق الموق اللي العين لأنه غالبا إذا استيقظ الإنسان يكون فيه, يكون فيه بقايا وسخ فهذا معنى غصل العين وليس معناه نضح داخلهما فالإمام سيدنا عبد الله بن عمر لا يتابع على هذا الفعل الذي حمله عليه الورع وفي روايات أخرى في الموطة غير رواية المكلب الحسن في روايات أخرى سئل عن نضح ابن عمر الماء في عينيه فقال ليس على ذلك العمل عندنا يعني سيدنا عبد الله بن عمر له شدائد حمله عليها الورع لا يوافق عليها منها غسل باطن العين المطلوب غسل الظاهر فقط والله أعلم قاب الرجل تصيبه جنابة الليل. قال أخبرنا مالك. قال أخبرنا عبد الله بن بنار عن ابن عم، عمر أن عمر رضي الله عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة الليل. قالت وضعت المقص الذكر قال محمد وإلا من وضعت وقص الذكر حينئذ خلا بس بذلك حقا. قال محمد الأخضر أبو حنيفة عن أبي إسحاق السبيعي عن أسود الميزيد أسود الميزيد على عائشة رضي الله عنه أن قال كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيب أهله. ثم يناموا ليلة صناعا فإن استيقظا من آخر الأي عادة واركسل قال محمد أن هذا الحديث أرفق بالناس وهو قول أبي حماس ناظرة ما سمعتم اللي بابا السابق شوف حمولي أرفق مع أن الأول أصح لكن هذا فيه يعني سهولة وربما يكون هذا لبيان الجواز إن صح هذا الحديث وكثير من أهل العلم ضعفوا حديث الأسود الأبي سحق السبيعي هذا وقالوا قوله لا يمس ماء هذا غير محفوظ ومن صححه كابن الحبان البيهقي يعني يقولون إن معناه لم يمس ماء للغسل أو أنه كان أحيانا ينام من غير أن يتوضأ أحيانا طبعا هو أرفق بالناس لأنه ربما لا لا يقوى الإنسان أو لا ينشط للوضوء عند النوم فيكتفي يعني بالغسل عندما يستيقظ نعم تفضل باب الارتسال يوم الجمعة قال أخبرنا مالك وكان حدثنا نافعا عن ابن عمر رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الجمعة في اليرتسل قال أخبرنا مالك قال حدثنا صفان بن سلين عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الفضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصل يوم الجمعة واجب على كل مفتر قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزمري على المستباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين تغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضر أي مسلم وعليكم بالسواك قال أخبرنا مالك وقال أخبرنا المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم كغسل الجنازة. وقال أخبرنا مالك وقال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا غسل. وقال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن سالم عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب الناس. يخطب الناس فقال أي ساعة هذه فقال الرجل انقلبت من السوق فسمعت النداء فما جئت على أن توضعت ثم أقبلت قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل قال محمد الغسل أفضل يوم الجمعة وليس بواجب وفي هذا آثار كثيرة قال محمد أخبرنا الربيع بن صبيح البصري عن الرقاشي عن الرقاشي عن أنس بن مالك وعن الحسن البصري كلاهما يرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبيها وياه، ومن اغتسل فالغسل أفضى. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال سأله عن الغسل يوم الجمعة والغسل والغسل من الحجامة عن الغسل. يوم الجمعة والغسل من الحجامة والغسل في العيدين قال إن اغتسلت فحسن وإن تركت فليس عليك فقلت له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة بل يغتسل قال بلى ولكن ليس من الأمور الواجبة إنما هو كقول الله جل وعز وأشهد إذا تدايعتم فمن أشهد فقد أحسن ومن ترك فليس عليه وكقول الله جل وعز هو هنا؟ فإذا قضيت الصلاة فمن في الأرض فمن انكشرا فأباس ومن جلس فلاكس. قال حماد ولقد رأيت إبراهيم النخعي يأتي العيدين وما يكسل قال اخبرنا محمد بن أبان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنه في حضرة الصلاة أي لجمعة فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض أصحابه ألا تغتسل قال اليوم يوم بارد فتوضأ قال أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور عن إبراهيم أنه قال كان على القمة بن قيس إذا سافر لم يصل البحى ولم يعتسل يوم الجمهة قال محمد أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن مجاهد أنه قال من اكتسل بعد طلوع الفجر أجزأه أجزأه وعن غسل الجمهة وقال محمد أخبرنا سفيان الثوري عن عبداد بن العوام قال أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس عمال ألفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئاتهم فكانوا يقابلهم لو اختشلتم قد وضح الإمام مالك رحمه الله وعنه يحيى محمد بن الحسن هذه المسألة وإنما جاء فيها لفظ المشكل وهو قول أبي هريرة رضي الله عن غسلهم الجمعة واجب على كل محترمين كغسل الجنابة فهل هذا الوجوب بمعنى الوجوب الحقيقي الذي هو الاصطلاحي الذي أفهم تاركه قد بين الإمام مالك والإمام محمد الحسن إنه ليس هذا فيكون هذا القول من الإمام من سيدنا أبي مذهب مذهبا له انفرد به ووافقه بعد ذلك وأيضا عن عمار بن ياسر جاء هذا عن عمار بن ياسر أيضا ووافقه بعد ذلك أحمد في رواية والظاهرية وقالوا بالوجوب لكن الجمهور أول كلام أبي هريرة واجب المؤكد مثل ما جاء في الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني مؤكد ويبقى الإشكال في قوله كغسل الجنابة قالوا الصفة كغسل الجنابة أي لابد أن يرتسف غسلا كاملا يعني غسلا كاملا أيوة أبو سعيد هنا يرفع يعني إيش ما في امتشى المقصود بأبو سعيد يرفعه أبو سعيد قصدكم سعيد المقبور يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن هذا يعني هو مذهب سيدنا بهريره ايوه لا لا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح هذا الحديث في صحيح في البخاري ومسلم لكنه هو مؤول عند الجمهور بأن الواجب هنا بالمعنى اللغوي واجب مؤكد واجب بمعنى مؤكد هذا بالمعنى اللغوي الإشكال ليس في هذا الحديث هذا يمكن تأويله ويمكن تفسيره بأن الواجب هنا اللغوي لأن وجوب الاصطلاح هذا إنما عرف عند المتأخرين ليس في نص الشرع لكن الإشكال في أثر أبي هريرة من كلام نفسه اللي قال فيه كغسل الجنابة هذا فيه إشكال لأنه يؤكد أن الوجوب هنا معناه وجوب حقيقي مثل الجنابة فهذا يعتبر مذهبا لأبي هريرة ينفرد به عن الجمهور ووافقه عمار بن ياسر وطائفة منهم الإمام أحمد بن في رواية ومنهم الظاهرية أما الجمهور فلا يوافقون عليه ويقولون ربما يقصد كغسل الجنابة أي في صفته لابد أن يستوعب جميع الجسم فيغسل رأسه أيضا نعم واضح بابل اقتصال يوم العيد قال أخبرنا قال حدثنا ناشعا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتصر قبل أن يغدو إلى العيد أخبرنا مالك وقال أخبرنا مالكو قال حدثنا ناشعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتصر يوم الفطر قبل أن يغدو قال محمد الغسل يوم العيد حسن وليس بواجب وهو قول أبي حنيف واضح تفضل كمّلوا باب التيمون للصعيد قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافعا أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرفي حتى إذا كانت بالمربدي نزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتيمن صعيد طيبا فمنزل بوجهه ويديه إلى نرثقين ثم صلى وقال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن قاسمي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري حتى إلى كنا بالبيداء أو قالت بذات الجيش انقطع قطع عيق قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفماسه وأقام الناس وليس على ماء وليس معهم ما فأت الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا أنا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ما فجاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع راسه على فخيره فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا, الا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصلح عن غيرنا فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا قال أسيد بن حضير ما هي بأول براتتكم يا آل أبي بكر قال وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته قال محمد رضي هذا الأخذ والتيمم ضربة يد ضربة للوجه وضربة لليدين إلى النفقين وهو قول أبي هذا قول الجمهور لفعل ابن عمر رضي الله عنهما الذي سبق في أول الباب وذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول عند الشافعية إلى أنه يكفي مسح الوجه والكفين إلى الكوعين وعن مالك رحمه الله أنه إلى الكوعين فرض وما زاد إلى المرفقين سنة يقول الإمام أحمد أوضح ويعني حديث عمار بن ياسر يدل عليه إنما كان يتفيك أن تقول بيديك هكذا باب الرجل يصيب بمعاته أو يباشرها وهي حائض قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل بمعاته وهي حائض فقال يتشب إزارها, إزارها إلى أسفلها ثم يباشرها إن شاء قال قال محمد وبهذا كله ما أخذ لا بأس بذلك وهو طلو أبي الحنيفة والعالمة بالفقهائنا وقال أخبرنا ما قال اخبرني ثقة عندي عن سان عبد الله عن بن عبد الله و بن يسا أنهما سئل عن الحائد هل يصيبها زوجها إذا رأى في الطهرة قبل أن تقتسل فقال لا, لا حتى تقتسل قال محمد وبهذا نأخذ لا تباشر الحائد عندنا حتى تحل لها الصلاة أو تجد عليها وهو قول أبي قال أخبرنا مالك وقال أخبرنا بيض أسلم أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لي من بعثه ويحائد قال تشد عليها إزارها ثم نبك بأعداها قال محمد وهو قول أبي حنيثة وقد جاء مهو أرخص من هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يجتنب شعار الدني وله ما سوى الحجم بابو إذا التقى الختان عن هل يجب الغسل قال أخبرنا مالكه قال حدثنا الزبي عن سعيد المسيبة لعمر وأثنان وعائشة رضي الله عنها كان يقولون إذا مس الفتان والفتان فقد وجب الغسل قال أخبرنا مالكه قال أخبرناه مالك أخبرنا النظر مولى عمره ابن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إنه سأل عائشة رضي الله عنها ما يجب الغسل فقالت أتدري ما مثلك يا أبا سلمة فتل مثل الفروج يسمع الذية فتسرق فيسرق معه إذا جاوز الحتام الحتامة فقد وجعله استقال أخبرنا مالكه قال أخبرنا نحي بن سعيد عن عبد الله بن كعب المولى رسنان بن عفان محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن الرجل يسيب أهلا ثم يكسر فقال زيد بن ثابت يا له محمود له محم فإن أبيا بن كعب رضي الله عنه لا يرى الغسل فقال زيد بن ثابت إن أبيا بن كعب نزع عن ذلك قبل أنيوات قال محمد لهذا كلهن أبد إذن تقف شبهن المتوارك الحشفته وجب الغسل أنزل لم ينزل وهو قوى أبو, أبو الحجر قال الرجل ينام هل ينقذ ذلك ودوءه؟ قال أخبرنا مالكو قال أخبرنا ذيب بن قال إذا نام أحدكم هم التجع فليتوضى فقال أخبرنا مالكو قال أخبرنا ناسع العليل عمر رضي الله عنه أنه كان ينا قال محمد ويقول وبقول ابن عمر في الوجهين جميعا نأخذوا وهو قول ابي حنيفه باب المرأة ترى في منامه ما يرى الرجل قال اخبرنا مالك قال حدثنا عن شهاب عن عروتة السبيل أن أمسلين قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مرأة ترى في منامه مثل ما نقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت عائشه عائشة أفل لك ترى ذلك المرأة قالت فلتغتت إلي فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تريبا في يمينك يومين يكون الشبه قال محمد الله بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة باب المصطحابة قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن سليان بن نسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت تهراء الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسترتت لها أم سلمة رسول الله استفتى لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنضل لتنضل الليل والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها من أصابها فاترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فتقتسيهم التي ستألف ولن تصلِّي على محمد وبهذا لا خذ وتتوضَّع لوقت كل صلاة وتصلي إلى الوقت الآخر وانسى دمها وهو قل أبي حنيفة وقال أخبرنا مالك قال أخبرنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاء بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن نسيب يسأله عن المصحابة كيف تغتسل فقال سعيد تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة حين غلبها الدم استثرت فقال محمد تغتسل إذا مضت أيام أقرأها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تأتيها أيام أقرأها فتدع الصلاة فإذا مضت اغتسلت غسلة واحدة ثم في لكل وقت صلاة وصلت حتى يدخل الوقت الآخر. ما دامت تردنا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام العروة عن أبي قال ليس على مستحادة أن تغتسل إلا غسن واحدا ثم تتوضع بعد ذلك بعد المرأة ترى الصفة أو الكدرة قال أخبرنا مالك قال أخبرنا علقمة بن أبي علقمة عن أمنه مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسفو فيه الصفة من الحيضة فتقول لا تعجل حتى ترين قصة تريد بذلك الطهرة من الحيضة قال محمدون بهذا نأخذ لا تظهر المرأة ما دامت ترى قمرة أو صفة لأنكدرك حتى ترى البيض خالص وهو القول أبي حيثة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عمتها عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصالح من جوف الليل فينظرنا الطهرة فكانت تعيب ذلك عليهم وتقول ما كان النساء يسمعنا هذا باب المرأة ترتسلوا تغسل بعض عضاء الرجل وهي حائض قال أخبرنا مالكو قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان, كان تغسله جواري, تغسل جواري رجليه ويعطينه الخمرة وهو النحيط قال محمد لا بأس بذلك وهو قول أبي حنيحة قال أخبرنا مالك قال أخبرنا, أخبرنا هشاء عر وعن عروا عن أبي رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قال محمد لا بأس بذلك وهو قول أبي حنيفة والعمة الفقهاء إن باب الرجل يغتسل ويتوضأ وسؤل المرأة قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بأس بأن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أصح قال محمد لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسؤرها وإن كان جنبا أصح إذن بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إثنين واحد يتنازعان الغسل جميعا فهذا أفضل غسل المرأة الجن هذا أفضل غسل المرأة الجنوب وهو قول أبي حنيفة لعله فضل غسل المرأة الجنوب وهو قول أبي حنيفة باب وضوء بسؤل الهرة قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح طلحة فلم رأته حميدة ابنة عبيد بن رفاعة أخبرت عن خالفها كبشة ابنة كعب المالك وكانت تحت أبل قتادة أن أبا قتادة أمرها سكبت له وضوء فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناعة فشربت قالت كرشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات قال محمد لبعث بأن يتوضأ بفضل سؤر الهرة وغيره أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة أكملنا توقف. لا لا حرج عندي لسه عندي ربع ساعة ما عندي مشكلة إذا كانت متوقفون توقفوا لا حرج عندي. إحنا لسه ما أذن عندنا ال إذا أذن عندكم وتوقفوا براحة تكون. هنا الإمام محمد يقول غيره أحب إلينا منه معناه إنه سورة هر مكروه تنزيها وهذا هو القول عند الحنفية. ومن أهل العلم من قال إنه لا, لا كراهة في سؤرها الجمهور يقولوا لا كراهة في سؤرها وإنه الماء الذي بقي من بعد شربها لا حرج فيه نعم تفضلوا إذا حبيت توقف توقف وحبيت تتكملوا الأمر إليكم وبر الساعة كمان أنا عندي شكا نعم إذا ألزم وحبيت توقفوا براحتكم حبيت تكملوا يعني شوية برضو براحتكم الأمر إليكم طيب طيب عندكم إفطار الصائمات وأذن عندكم في مكة. تقبل الله بارك الله فيكم إن شاء الله على الأسبوع القادم يكون عندنا يعني التجربة تكون مضحت أكثر ونبدأ بالبعد الخامسة إن شاء الله تقبل الله منا وربما إذا ضاق الوقت حتى لو زدنا بعد المغرب أنا ما عندي حرج حتى لو حبيت اليوم صار رأيكم إن تزيدوا بعد المغرب لا حرج عندي ومحاضرتي يعني في العشاء حاضرتي في الجامعة في العشاء ما عندي أي شكال على راحتكم أنا موجود وجالس أصلي وأرجع للبيت اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله نمسك بإذن الله لأنه هو في الحقيقة إذا كان إذا كان ختمنا في هذا الفصل الدراسي يكون أحسن بدل ما يبقى قطعة إما أنه نسرد ولا أعلق نستمر سردا فقط إذا كان هناك شيء أريد التعليق عليه أكتبه ونستمر سردا يمكن يكون أحسن حتى نختم ما نريد ان نعجب الكتاب ما هو كبير يعني الأولى أن نختم في هذا الفصل وفقنا الله اياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته